sabang e kampung sabang la la la la للمبين لنقطه تعيني لنقطه تعيني يا غرامي يا غرامي صل رتو بالسلام المبين بالسلام المبين لنقطه الدعيني يا قرامي يا غرامي صلاهتو بي سلام المو بال تو بي السلام المبين لل اكبر رسول <سؤال> الله <سؤال> يا ذو الجبين و يا من جان العنق المبيل رسول الله يا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 Selam selam selam selam, Ya Rahman Ya Rahim, Salam selam selam selam selam, Allah Ya.